ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدرك كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشر منا وحدا نتبعه إن إن إذا لفي ضلال وسُعْر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 سَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا فَكَانَ كَهَشِيمِ الْمُعْتَظِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ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 ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسَرَّنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِمُ الدَّكِرِ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ نُذُرَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَا هُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ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 حيدته لمح بالبصر ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مذكّر وكل شيء فعلوه في الزبور وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جن ونات ونهض في مقعد صدق عند ملك مقتدر.